ستوديو 14 للإنتاج الفني يقدم البرعم حسن العاقول في حمسة الهندسة الصوتية والإخراج محمد لخنازي توزيع الأصوات أشرف محسن إدارة الإنتاج خالد البرا لا لا لا